سائل يقول تقيأت في رمضان فما حكم صومي في هذا اليوم روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء أي غلبه فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النساء قال الفقهاء إن القيء وهو ما يخرج من المعدة عن طريق الفم إن كان خروجه اضطراريا فلا يفسد الصوم وإن كان عن تعمد فسد الصوم وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة إن القيء لا يفسد الصوم على أي حال محتجين بحديث فيه مقال وردوا على الفقهاء بأن الحديث الذي اعتمدوا عليه موقوف وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال البخاري لا أراه محفوظا وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده وأنكره احمد واحتج الجمهور أيضا بحديث آخر لكن في سنده اضطراب لا تقوم به حجه وإذا لم يوجد حديث متفق على رفعه وصحته فالأمر متروك للاجتهاد وقد وجد من يخالف الجمهور ويمكن أن يقال إن القيء ليس فيه أكل ولا شرب بل فيه إخراج أكل وشرب لمنع ضرره بالجسم فهل يلحق بالحجامة التي هي أخذ دم من الرأس ومثلها الفصد وهو دم من غير الرأس إن الجمهور يقولون بعدم بطلان الصيام بالحجامة والفصد لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم لم يسلم من النقد إن لم يكن من جهة السند فمن جهة الدلالة والله أعلم